اثنان. استمع إلى الجمل ثم تأمل معانيها مستعينا بالصور. أنا سائقة. أسوق سيارة أجرة. أنا مذيعة. أقدم الأخبار. أنا فلاح. أزرع الثباك. أنا جزار. أبيع اللحم أنا طيار أقود الطائرة